بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهر كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هو بسكارا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 يا أيها الناس إنكم تُم في ريب من البعث فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مبنة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بنيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحل الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ لِلسَّمَائِي تُ مَلْ يَقْطَع فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ مَا يَفْعِلُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الله اللَّهَ يَهْدِي مَنْ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 تحتها الأنهار يحلون فيها من نساء من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عنهم سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وما يرد فيه بالحاجب بظلم نذقه من عذاب أليم.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 يأتوا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم منه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 مَحِلُّهَا إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلهوا أسلموا وبشر البخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 وقم منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور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 بعض له دمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله ما ينصره إن الله قوي عزيز الذين يمكّنهم في الأرض قاموس وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف وناوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم حابوا مدين وكذبوا سافم ليت للكافرين ثم خذتهم فكيف كان نكير؟ فكيف من قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرنة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ بَيِّنٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا السلام قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى القَالُ الشيطانُ في أمنيته فَيَسَخُرُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشيطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفون غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن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 الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لطوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديه ما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده.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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم